بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فص ما صلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا عليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسما ويؤت كل الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير أَلَا إِنَّهُمْ يثنون صدورهم ليستخفون منه، ألا حين يستغشون ثيابه؟ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رزقها ويغلم مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل وَالَّذِي الذي خلق السماوات فِي في ستة وَكَانَ وكان أرشه سَمَامَنَ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ قد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا صحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مغدودة يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصر عنهم وحاق بهم وما كانوا به يستهزئون ولئن اذقنا الانسان منا Quan م تسُ منَا زَه وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَخْزًا أَوْ نَغْمًا لَّنَا يَغْفِرُوا لَنَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ إن غول فارق فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات U la Ikalaù كبير فلغلك تارك بأض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فإن لم يستجيبوا لكم فاغلموا أن هل أنتم مسلمون من كان يريد الخياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أولائك الذين ليس لهم في الآخرة. إن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 Le i kęju Min nabi Łejję مِنَ فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افترى عَلَى اللَّهِ كذبا يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لغنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها يوجع، وهم بالآخرة هم كافرون.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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتون فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ والبصير وَالسَّمِ فأميت عليكم أن نلزمكم فلا تذكرون وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَا لَكُمْ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أعينكم لن يؤتيهم الله الله هو بما في من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأكثرت Święto qala inna ma ya atikum billahu وربكم وإليه ترجعون أم يَقُولُونَ افترى Altyazı Wam ulmen <todic> <todic> وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور wa kana ma flame on it. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا وقيل بغدا للقوم الظالمين وناذى نوح ربه فقال رب ان بني من فقال من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 فلا تسألني ما ليس لك به علم <شكي> إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي ان أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم أجرا فطرني أفلا ترقلون ويا استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة وَيَزِيدُهُمُ كُفْرًا إِلَى حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ قالوا يا أَهْلَ ما جئتنا بَيِّنَاتُهُ وما نحن بتارك إِنَّ قُولُ إِنَّ اغْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ Allahu anniba ri مما تشركون. لفضيله <تصفيق> الدكتور أَبَلَّغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبُّ بي قوما غيركم ولا najnaahu da wal معه برحمة منا ولما جاء Panią Panią Panią لفضيله الدكتور محمد وَأُتُبِئُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَا غِنَى فلا بعد لعاد قوم هود والى ثمود اخاهم صالحا قَالَ يَا قَوْمِ رَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيُرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ اراضي واسلا عملكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن pô قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كنت عَلَى بَيِّنَةٍ من ربي وَآتَانِي منه رَحْمَةً فَمَن فَمَا te نِغَايَرَةٌ خَصِيرٌ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ قل في ارض الله فظهرات عذاب قريب فاقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما داء أمرنا نجينا صالحا الَّذِينَ آمَنُوا مَا غَرَّهُمْ مِنَّا وَمِنْ خزي عزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصِّيَّةُ فَأَصْبَحُوا فِي ذِيَارِي جاثمين كأن لم يرنوا فيها إن ثمود كفروا ربهم الا بغدال لثمود <أدقى> ولقد جاءت رسلونا Zdjęcia i Wszelkie <śled> <śled> prawa <śled> <śled> <śled>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 قال يا قوم هؤلاء إبناتهن أطهر لكم فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإن لتعلم ما نريد <تصفيق> قال لو ان لي بكم قَالُوا يَا لَوْطَ إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ لَيَصِلُ فَأَسَرِّي بِأَهْلِكَ بِقْطَاعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أحد إلا مرأتك إن هو مصيبها ما أصابه إنما هو عيده مصوب أليس الصبح بقريب فلما جاء وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا عليها حجارة من ناس الجل Słuchaj, że jestem Waila madiyana akhahum shu'aybahum Kala ya qawmi abudu allah ma lakum min ولا تنقص المكيال والميزان إني وذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيان والمي Żydowisko, a nie inaczej, a nie بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آبان إنِن كَ ن آنتَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت ولا بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إلَّا مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْ استطعت وما توفيقين لا بالله عليه وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شقاق So وتعملون محيط ويا قوم على سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاب وارتقبون i معكم رقيب <تصفيق> فأصبحوا في ذي وانا قاضي وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَطْغَى وَمَن يُطْغَ وَمَا هُوَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ, وبئس الورد المورود وَأُتْبِعُوا فِي هَذِي لَغْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئساً رفض المرفوض مالك من انباء وما ظلم Pan يا ربك, ربك فعال ربك وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما man Ouah <try> فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا اصيرين ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكن النار وما لكم وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُ Ty mię szło النار وزلفا من الليل إن ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ألو أقيت ينعوا عن الفساد في الأرض لا قليلا ممن أ وَاكْتَبَغَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليهلك الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت مَتَّ ربك رَبِّكَ جهنم من نَجَنَّ والناس الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Wszelkie وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكراه Wokulli lewin na 129. ويؤمنوا على مكانتكم وَقُلْنَّ قُصُوا لَكَ بِهِ فُؤَادَكَ ومن وعظه وذكرى للمؤمنين وجاءك في هذه الحق ومن يَهْدُونَ الذِّكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل Welcome <try>